وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِلْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ قُوْسَهُ وللرسول, وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِي وَبِنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ, إن كنتم آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْسَلْنَا على, عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقْرِ والجمعان والله على كل شيء قدير واعلم ان ما غنلتم من شيء فان لله خمسه وللرسول, وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم اذا كنتم امنتم بالله ونا انسلنا على عبدنا وما انسلنا والجمعان والله على كل شيء قدير وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِلْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَمَّ لِلَّهِ خُوْسَهُ وللرسول, وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِي وَبِنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ, إن كنتم آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وما أنزلنا, وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَيْرِ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 اِذَا انْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَرَكْبُهُمْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ دَيْنِهِ وَيُحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ دَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ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 اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور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 وَلوو أراكهُم كَث فَشْلتُم وَلَ تنازَعتُم في الأمرْرِ وَلاكن وََّ سَم إِهُ عَليم م بذاتِ الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الجمور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينهم يعيونكم قليلا ويقللكم في اعينهم ويقللكم في اعيرهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله توجعن الجم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 إذا لقيتم فئة فاسبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاسبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بَغَرًا ورِئَاءَ النَّاسِ ورِئَاءَ النَّاسِ عن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بَغَرًا ورِئَاءَ النَّاسِ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 والله والله شديد العقاب واذين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جاعل لكم فلما ترات فئتان تصعر عقبيه نقصر عقبيه وقال اني ذري ام منكم اني رَمَا مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْهَوَاءُ أُولَئِكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن يَتَوَكَّلْ على الله فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم من مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم إذ يقول المنافقون فِي في قلوبهم من مرض غر ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا ملائكه يضربون وجوههم وادبارهم يضربون وجوههم وادبارهم عذاب الحريق وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَتِلْكَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَتِلْكَ قدمت الْخَرِيقِ ذَلِكَ الله ليس أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ذارِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَطَرَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ كَذَٰلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَظَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شديد كَذَٰلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَظَرَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شديد ذلك بان الله لم يقم غيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم كداب الالف فرعون والذين من قبرهم كذبوا باياتنا كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم وأخرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ذلك بأن الله لم يقم تغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم كدابر الالفعون والذين من قبرهم كذبوا باياتنا كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ذلك بان الله لم يقم غيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم حتى ما بانفسهم وان الله سميع عليم كدابر الالف عون والذين من قبرهم كذبوا باياتنا كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين كذ اب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين كَدَأْ بِآالِف العوْونَ والَّذينَ مِنْ قَضلِهِمْ كَذبوا بآياتنَا كَذَّبوا بآياتِ رَبِّهِمْ فَأَهلَكْناَاهُ بِذنُ بِهِمْ وَخْرَقَناَا آلَ فِعوونَ وَكُلمُ كانَوا بَالمين دَأِْ آالِف العوونَ والَّذينَ مِنْ قَضِلِهِم كَذذَّبوا بآياتنَا كَذَّبوا بآياتِ رَبّهِمْ فَأَهلَكْناَاهُ بِذنُ بِهِمْ وَخْرَقَناَا آلَ فعوونَ وَكُلّ كانَوا قَالمين ان شر الدواب عند الله الذين لا يؤمنون ان شر الدواب عند الله الذين لا يؤمنون ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره ثم ينقضون في كل مره وهم لا يتقون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون في كل مره ثم ينقضون في كل مره وهم لا يتقون الذين عاهدتم منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فإما تسقطنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون فَإِنَّ تَفَقَّفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائمين وَإَِّا تَخَافًَا مِ قَوْ مُخِييانَةَ فَ بِدِلَيْهِمْ على سَو إِ الَّه لا يُحِبُّ الْخَائين وَإَِّا تَخَافًَا مِن قَوْنِ م خِييَانَةَ فَ بِذ إِلَيْهِم على سَو إَِّ لا يُحِبُّ الْخَ وَلَا يَحسَدًا الذيينَكَ فَوْ سَبَغْون إِهُم لا يُجزون وَل يَحْسَدًا الذيينَكَ فَوْو سبَغون إِم لا يُعجزون وَلا يَحسَدًا الذيينَكَ فَوو سَبَخُ إِم لا يُعجزون ولا وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن الرِّبَاطِ الْخَيْلِ, الخيل وَنُرِيدُ لَكُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَأَعْتَدْنَا لَكُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيكُمْ وَمِنْ خَلْفِكُمْ سَدًّا مِّنَ الْغَيْبِ لَعَلَّكُمْ يَنظُرُونَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا شَدِيدًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن الرِّبَاطِ الْخَيْلِ وَمِن الرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن الله لَا تَعْلَمُونَ لَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ في تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ الله يوفى إليكم. يوفى إليكم وأنتم لا يُوَفَّ وَعدِدُّ لَهُم مَسْتَطَعتُم مِقُتِو وَمِرِّباق الخَيل وَمِرِّبااقِ الْ الخَيْلِ تُهِبونَ بِهِ عَدَُ الللهِ وَعددُ وَكُم وَآخَرينَ مِدُونِهِمْ لا تَعْلََع لَهُ اللهَّهُ يَعلَهمم وَماَا تُنْ فِقُمِ شَيْهِ فيِي سَبيل اللهِ وَفَ إِلَكُْ يفَائِلَكُم وَأَتُم لا تُكْلَمون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 وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوك فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوك فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ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 بي يحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين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 123. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يُثْخن في الأرض 124. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم 124. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يُثْخن في الأرض 125. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة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 فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله رفور رحيم يا أيها النبي قل لمن فيه الاسرائي يعلم الله ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم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 الاسرائي يعلم الله ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريدوا خيانه فقد خر الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ سَنَصَرُكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ ثَنَّصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَطْرِدُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَاهُوا عَنِ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ ان الله ورسوله الى الذين عاهدتم الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجزين واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزيل الكافرين فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مخزي فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مخزي وَاذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ قَدَّرَ الْحَجَّ بَلَغَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ۚ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 وَأَذَانُم مِنَ اللَّهِ وَرسُولِهِ إِلَ الناسَّاس يَوْمَ الحَجِ الْأَكبَِ أَ اللَّ أََّ اللَّهَ بَر أُممِنَ المُشِْكِينَ وَرَسُول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 ان ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون وان احد من المشركين استجارك فاجبه حتى يسمع فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقضوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 اشتروا بايات الله ثمنًا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون اشتروا بايات الله ثمنًا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولدنة وأولائك هم المعتدون لا يرقبون في مؤمن إلا ولدنة وأولائك هم المعتدون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 فَإِذَا تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ فَإِذَا تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يعلمون. وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ, إنهم لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ وَإِنَّكَ لَتُؤَيْمِنُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ, إنهم لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ أَيْمَانِهِم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ, إنهم لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لعلهم الا تقاتلون قوما مكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهموا باخراج الرسول وهم بداوكم اول مرو اتخشونهم اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم الا تقاتلون قوما مكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسل وهم باخراج الرسل وهم بداوكم اول مره اتخشونهم اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين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 قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين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 فَيُذْهِ ب غَيضَ قُلوا بِهِم وَيتُبُ اللهَّهُ على مَ يشَ وَلَّهُ عَم حَكين فَيُذْهِ بَغَيضَ قُلوا بهِهِم وَيتُبُ اللهَّهُم عَ مَ يشَ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 أَمْ حَسِبتُمْ أَ تُتَْكوا وَلَمما يَعلَلِ اللهُ الذينَ جَهَدوا مِكُم وَلَم ياتَّخِذون وَلَم ييتخِدُ م دُون اللهِ وَلا رَسُونه وَلَمُؤْنمينَ وَلجَه واللَّهُ خَبيروا بِماَا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 ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على 17. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون 18. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 19. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون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 مَن يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, الصلاة وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ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 الذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون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 يُبَشِّرُهُم رَّبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ يُبَشِّرُهُم رَّبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ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 خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا, إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا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 في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى ياتي الله بمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين, ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة منهم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 124. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 125. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء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 ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إن انما المشركون نجس انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلتا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم ييا أيُّهََّينَ آممَن إَِّ مَمُشِْكُونَ نَجَس إنَِّ مَمُشِْكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقُرَبُ المَسْجدحَرَم فَلَا يَقُرَبُ الْ المَسْجددَ الْحَرَامَ بعدْدَ آمامِهِم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيلَةً فَسَوفَ يُغْنكُمُ اللَّهُ مِ فَبْلِهِ شَ إن الله عليم حكيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسْ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 تَخَذُوا احبارهم ورهبانهم اربابا للذون الله من دون الله والمسيح وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ, سبحانه عَمَّا يُشْرِكُونَ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم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 اتخذ احبارهم ورهبانهم اربابا للذون الله من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا إِلَٰهًا وَاحِدًا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الكافر. يريدونَأَ يُطَفئُورَ اللهَِّ بِأفْواهِهِم وَيأَبَ الله إَِّاأَتََّ نُورَهُ وَلَكَرِهَ الْكَافِ يُريدونَأَ يُطف أُورَ اللهَِّ بِأفْواهِهِم وَيأَبَ والَّذ أَْسَ رَرسُولهُ بالِهدادينين الحَّ بالهدادينين الحَّن يُهِرَهُ على الددينين كلهِ لهِرَهُ على الدّين كله، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدى ودين, بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كره وََّذ أَْسَل رَسُولهُ بِالْهدَدينين الحََّّ بالِالْهدَدينين الحَّ يُهِرَهُ عَ الدّين كُّه بُهِرَهُ عَّين كُلِّهِ وَلَكَرِهَا الْ المُشِفُون ياأَُّهََّينَ إن كثيرًا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل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 يا ايها الذين امنوا ان ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِبَّةَ وَلَا يم فِقُونَهاَا فيِي سَبيلِل وَلَا يُم فِقُونهَا فِي سَبيل اللَّهِ فَذَشِّرُهُم بعَذاابٍ هناك كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل 111-ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله 112-والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله, ولا في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 113-يوم يحمى عليها في نار جهنم فَتُكْوَى بِها جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذا ما كُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَدُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْرِزُونَ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ 141-فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكرزون 142-يوم يحمى عليها في نار جهنم بَتُقْوَاهَا جِبَاهَهُمْ وَجُنُوبَهُمْ وَظُهُورَهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَدُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ منها أربعة حرم ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَضِلُّوا فِيهِ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مع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 ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَضِلُّوا فِيهِ وَانْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مع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 ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَضِلُّوا فِيهِ وَانْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مع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 أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين إن من نسيء زيادة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 إلا تنفر يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم إلا تنفر يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تدروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنفر يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم إلا تنفر يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ويستبدل قوماً غيركم ولا تدروا شيئاً والله على كل شيء قدير إلا تنفر يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوما غيركم إلا تنفر يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثانية ثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن ان الله معنا فأنزل الله سكينه عليه وأيده بجنود لم ترونها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم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 اللهم معنا فانزل الله سكينه عليه وايده بجنود لم ترها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم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 إِن فِرُخِفَ فَووتِ قَالَ وَجَهِدُوا بِأَموَالِكُمْ وَأَن فُسِكُمْ فيِي سَبيلِ الل ذَلِكُمْ خَيْرُلَكُمْ إِكُمْ تُمْ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 124-وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 124-وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون 125-لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك 124-لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 125-وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم 126-يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون 127-عفى الله 29-لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 30-عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 31 الله عنك لما أذنت لهم, لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم 124-لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 125-لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم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 للمتقين انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورتابه قلوبهم ورتابه قلوبهم فهم في ريبهم يترددون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 كرها الله ام بعاثهم فسبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله ام بعاثهم كره الله ام بعاثهم وقيل قعدوا مع القاعدين ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله بعاثهم كره الله بعاثهم فسبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْقُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ لقد بتغى الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر امر الله وامكاره لقد بتغى الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر امر الله وامكارهن لقد بتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر امر الله وامكارهن ومنهم من يقول اذلني ولا تبتني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 حسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من عنده او بايدينا قلت ربصوا فانا معكم متربصون قل هل تتربصون بنا الا احد الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من عنده او بايدينا قلت تربصوا فانا معكم متربصون قل هل تربصون بنا الا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 قُلْ أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما وَلَا أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يَتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُم قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا إلا أنهم كفروا بالله ورسوله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 فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم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 وَيَحلِفونَ بالِاللههِ إِهُم لَمِكُم وَمَاهُ يكُمْ وَماَاهُ مِكُم وَلاكَّهُ طَوْمُ يَفَْقُون وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِهُم لَمِكُمْ وَمَاهُ يكُمْ وَماَاهُ مِكُم وَلاَِّهُ طَوْمُ لو يجدونَ مَْجَاءن أَوْ مغااتٍ أَوْ مُدخَلََّ وََّْ إلَيْهِ وَهُمْ يجَحون لو يَجدون مَْجَاءن أَْ مغااتٍ أَ مُدخَلَّ وََّْ إلَيْهِ وَهُمْ يجَحون 113. ومنهم من يلمزك في الصدقات 114. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون 115. ومنهم من يلمزك في مِنْهَا 116. فإن أعطوا منها رضوا داهُمْ يَسْخَطُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ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 ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون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 يَحْلِفونَ بِلَّهِ لَم لُرموكُم واللهُ وَرسُولُوه أَحَق أي يُرضُوه إ كانَوا مُؤمننين يَحْلِفونَ بِلههِ لَكم لرموكُم واللهُ وَرسُولُوه أَحَقأَ يُربوه إ كانَوا مُؤمنين يَحْلِفونَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ, فأن له نار جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ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 يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون يحذر المنافقون أَنْ تنزل عليهم سورة تنبئهم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 يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما فِي قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون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 لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان اعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه نعذب طائفه بأنهم كانوا مجرمين لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان اعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه نعذب طائفه بأنهم كانوا مجرمين لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً نُّعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المحروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 149. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم 140. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم 147- وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسفهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم 148- وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم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 كَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَابُوا أولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يَأمرونَ بالِالْمَعْرُ فِ وَينَّونَ عَِ المُنكَرِ وَيُقمونَ الصَّلا وَيُقمونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الذَّكاتَ وَيُقونَ اللهَّه وَرَسُول قُائِكَ سََرحَمُهُم اللهَّ إِ اللهَّه عَسِيزٌ الحَكم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 ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُضْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَ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 ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن لنصدقن ولنكونن من الصالحين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 بَدَّّ آتَم مِن فَبْنِهِ بَخِل لِ بَخِلُ بِهِ وَكَوََّووَهُم وَْرضون بَدََّ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ 124. إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدواه وبما كانوا يكذبون 125. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدواه وبما كانوا يكذبون أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ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 64-الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم 65-فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم 66-الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جاهدهم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 وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حروا لو كانوا يفقهون فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْنَا ارْجِهْنَ نَرْجُ جَهَنَّمَ أَشَدَّ حَرًّا وَلَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيُضَحِّكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا شَجَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا شَجَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا شَجَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بَأْرَ وَجَعَكَ اللهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقْعُدُوا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 لا تات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وما كانوا هم فاسقون ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وما كانوا فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في وهم كافرون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 وَإِذْ أُنْسِلَتْ سُورَةُ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا دَرْنَا نَكُونُ وَإِذْ أُنْسِلَتْ سُورَةُ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَإِذْ أُنْسِلَتْ سُورَةُ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا دَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَقُضِيَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا راضو بان يكونوا مع الخوالف وطبع على لا يفقهون راضو بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون 16- لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم 147- لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون 148- لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك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 خالدين فيها ذلك العظيم اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ذلك الفوز العظيم 117. وجاء مِنَ من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم 118. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله 113- سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم 114- وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب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 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبل والله غفور رحيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون خرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم